يا ليت الورد ما يذبل يا ليت الدمع ما ينزل يا ليت الدنيا تصفى لي لا تشيل وا تحمل دموعي صارت حروفي حياتي أنجرح وزعل حرم الناس نسيت راحني وجرحي بالصفا يذبل دعنا تترى تقتل ومن حول الطعن يكثر ونحد يرحم ويبدل بديت أخاف يا قلبي بديت أخاف تتملل ولا مليت يا قلبي من يخفف ومن يسأل Tışettiğim atmaz bilir, o kılıp elde hışırt, abasır basiyadı, ohati ya bir. ارغب المنى الافضل ابي اياديكم وبي من قال لي يفعل الصدق في عيني قادة تتلون وتخجل عسى تتحقق احلامي وعمر الزين ما يكمل، وعمر